دنجي يغرتو رادوي هوليل برنامج تنلا قران تيبغي قاما داو بيشكاش كردني ما مصطع عادل كريم بميوان داري ما مصطع اسماعيل موري برنامي تون القرآن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلاة والسلام على محمد وصول الله وعلى آله وصحبه أجمعين باريزان بيسيران دنجية قلتو صلاة يخاى قولتان لبه دو بارة لألقية تشنوية بخزمتان بينه بيناوا لألقية تشنوية برنامي تشنوية برنامي تشنو سوان لقرآن تيبقين بميوان داري باريز مامستا إسماعي النوري تيجل وليكولر لزانستا قرآن يكن حصده که هم جاری ضربت زرد ببین تا بین نوع کامشنی ک لمر زرد خریتر دوای دراسه چو کولو لیکول نوع چو کولی ما مستو ما دنبولشی زور بهم ان زمانه گیشتیو خواهی جورزیتر توفیق دهی و برکتی هایشته کارکانی. ل در سکانی پیش زور تیشمان خسته ريسا وياسا اللي باو تيجيشتن و بيجيشتن من القرآن بيروس هروها تيش ما خستثار كو ملق زهراوو وشا لموشانا كتاب هروها أم الكتاب وشي محكمات وشي متشابهات هروها وشي تأويل بالتفصيلي ما مستايب الريس لاروانجي قرآنوا تيششي سر او زهراوانا تسون القرآن بكارهاتوا زانا ياني بيشو رايان تسون لربارئ موشانا هروا ها رأي خوي ورأي نويك لسر أموزو عنا وكو دراسيش وقرآن نيسون خراوة الرو اواني همو تشخص تسر استاقر وكو بيرخيص نواما مستسلنو لبومان باز بكاتو بسينا خزمت آيتي حوت لا سوري آل عمران كبه تفصيل خواي قولة أموشاني همو بيكوا زمع كريو كوكلوتو كخواي قولة دفر من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 آیتی که زور بگرنگو باعث لحورتی آیل عمران کو ملک معاني و کو ملک و شوزاره وی زور گرنجی ل خورتوه که اگر بیتو القيشی ل بتو مرنکیه لوانیه نتوانی حقیم آیت بدیم آیتی که بلام تفاصیل قصیه زور خل دریت لبرای کو ملک بعد ل خود دری اگر به تفصیلی باز لم آياته بباشي تينا بخلاف بخلابي حاليبين هروكو باسمان كليلا تيشي خلاياته سرسندين زاراوه لما ما نا وشي زيخ وشي علم وشي تأويل وشي محكمات ومتشابهات هروها راسي في العلم تشينا قولو الألباب تشيه اوانا لاب برنامي امرو ما لألقي نوي ابزارا ام برسيارانا آرستي برزماموستي اسماعيل نوريدا كين لابو زياتر تيشب سر او آياته لم يكن هناك خاطر. سبا مستر إسماعيل دعونا بخيراتنا. خلال التوفيق بدا الله بوي. او آيات من زيادة اللي بروش مكيو دولة من بمبا بيرو بوشنا كانت. فرم. بسم الله الرحمن <تصفح> الرحمن. بيقوما او آيات اللي او آياتانيك و زانان اوانيك لمزال علم القرآن لمزال التفسير هروا اواني لمزال علم كلام وهو أصول الفقه بأس خواسيان بوا اعتماد زوريان لسروا آياتي كرديو بأس خواسيان زور لسروا آياتي هيا إنجا آياتكاش خوي لخوي دا كومالك دستواجي جرينغو هسيارو بايغداري لخوي قرتوا كا زور بروشني زور بوردي واتاو ناوروشي او دستواجاني خستو تاروه كمالا غلود استواش أنا مان باس كرت بخيري ببير بيستراني خوشيزةين وتأخو بتوانين أو آياتا هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكماتهن أم الكتاب وأخرى متشابهات وشي كتاب بس أجر براهاي هات اوها ها الكتاب بابيغوي انزلو نزلو تنزيلو آتو او اللي غضابيتن أو بريتيا اللي كتابيك اللي خواه بلا مهركاتك أنزل اللي غدابوات أو كتابك هاتو تسر زي, زي أو كتابك اللي بو فيغنبران هاتي عليه الصلاة والسلام زالي را هو الذي أنزل عليك الكتاب وات أو كتابيك دابا زندراوة سرتو دياره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 تساو كتاباني كباسكاني آسمانو زيو إرادو قراراتي خويت ده باس رابردو دهاتو يستابتن هموتي دايا كزارشان لسوري الزخرفاتي زارشان لسوري رعتاتي كليو تحديدا لسوري الزخرف دفرمو عنده أم الكتاب و عنده أم الكتاب لسوري الزخرف يجد فرمي و دي لدينا يعني كلمي لدينا لدينا تحديدا بكاردني هدا بزاني ما بس أو أم الكتاب اللي عندنا. بلاهم ذيلا أم الكتاب نعنده ن لدينا لقدر نية بركب أبيطانه ولا بيشكئ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه. تحديدي كذي يعني. يعني أو أم الكتاب يعني أو كتابك ها دابزي. دابزية. دابز إذا دوا بزكين. كتابك دابزيشة بشك لو كتاب لأم الكتاب. الاخويا محكمات بس ما نكرت أصله كي حكمه يحكم أحكم يحكموا لتفاصيل بس ما نكرت كرتة كي بريطية شكاني نيو قران تون لا يخوياه أواجه دابزية بمحكمي يعني ضبط كرا كنترول كرا كس نشياطيني إنس نشياطيني جن ننتو عن النوشك نبيتك نزياد كنا كم كنا نباج بيخن وثمان أو لبرندش خوالا فامي خوي دفر من الكتاب الحكيم القرآن الحكيم الذكر الحكيم كأوصية استواج أساسين لبدواء فامي خوي بكارهاتيا. هرس إيشي كلمة حكيم ده دة بار. هرس إيش كلمة حكيم ده دة تر كمتشابهات لا شبه يشبه وتشابه يتشابه كباس ما نكرت للقشتابات من دوا الزجر بهم مشتقات خان للقرآن دهاتيا. تشابه يعني الليكتون يعني بيكتشون يعني دوشت منهبي لتسن روغ بيكتر بسيتن تجاوز الشبه تجاوز الشبه بيغومن سوكا تجاوز يعني بيدفتا تماثل تماثل يعني بالضبط يقدر تسن او بينه وتشابه الليكتون الليكتون انذا عثمان تشابه, إن تشابه رسائخ خوا بكاري دنيتن خاصله كوتايبتك من ديغني لبو قرآن وق حكيم حكيم خاصة تعبد من ذي لبوقران شاشي سابتها بلام تشابه حالته رساكة لبوهندك آتان بكاردي لهندك آتان هي لبو بتوانين او آتان باشتر حاربين باشتر تيبجين يعني لو تقول إني بديك القرآن هم ممحكمة هم متشابهات نية نخير بتأكد هم مو ممحكمة هم لبرهان ده القرآن ده ده أبزان بس ما كر كمتشابهات الكتاب الحكيم القرآن الحكيم الذكر بس يك آيات ما أني بدي القرآن المتشابه أو هلا بقى الفلام المعرفة اسم فاعل بياس صف مشبها بيتا نيتمان ما يأخذ ال الكتاب المتشابه يأخذ بريء الذكر المتشابه نيتمان ما تنها آيات يا آيات, آيات متشابهات باسكره او گرينگه بزاني كه باست مان كرد يا له حلقخاني پيش تور اذا استغ زاني من تعويلش گفتم لا اول يؤول هاتيه يعني قرانه له بو اصل لبوات اصل اخي خو يعني واتاي خلين دقه او دق يعني تحقيق الشتكبي تحقيق الرداء وكببي لأمر واقع لأمر واقع بالضبط بي آواء بيتن أو بها مان شاشن در بيتن نا احتمالي به أو بنا غطري تأويل تأويل هو بالضبط وخوي در بيتن دقا ودق وخوي در بيتن أو أو أجدو تزوري هبو أو تأويل آه تأويل من باسكر يعني الحدثة الرداء او جد تئول دکتری خو یا خود حادثه که یشتان رونده تئول دکتری تنبالام ورچی دقق دقیقی و تاکنار اروکی و خویدار بیستنبیتی عوضی من همو باسکت. این جالیر دا. استا پیم خوشه آیتا سرتا برکشی تفسیرشی لبوبکی آوزبیسر لنوی و شبه و شزیات بسیار. زور بخش. زانه این سیر رئی. سرشيان هي لا سلواتي. كل ما ليكم بيانوا أو آيات قرآن هندشي محكمة هندشي متشابها. يعني كل ما لك آيات محكمة كل ما بعض الشيء تر دلين نخير. قرآن هندشي محكمة هندشي متشابها هندشي نمحكمة نمتشابها. دقيقة نج مشكلة كل بوكلمة أخرى دغرتوك الدوابة تفصيلة أو كلمة أخرى بعض ذكين مع نتيا. رئيسي او يا رئيس او يا دفرمي او اي تا باسي همو قرآن ناكا بازكا بشغل قران محكمة بشغل قران متشابها باسي همو نيا او سير رئي رئيسي دوالي الرئي بن سيني كوا لموزوعكي كوا رئي بن تيدا بازدكي اوه يعني بوثوني علماء انزا خالي تير كا بزانين خالي تير كا بزانين اوه زانايا لسر كلمي محكم ليراب بالزابد تان رأييشان هيا بكورتي بازدكي يكم كو مال الله علماء دفرمون محكمات ما بستي اياتي احكام و حدود حلال و حرامة. متشابهات أو آتانا كباسي خواو نا خواو يخواو اسمعوا اه, آه باسي يوم الآخر أو باب آتانا دخل بعض اغزاني تر دقيقة عند فرمن دقيقة كا رأيي منهم الدواش باسي ذيك كا أو رأيي الهمية النزك ترى لو آتي دفرمي أو محكمة اليرام مبستي مبستي أو آتانية كل الصوريا عام إسراء هاتيا كلا الصريخ سندفروا وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه كوتاخدوا فرمل ذلك بما أوحى إليك ربك من الحكمة هروالصريخان عامش همان أو بنودان دبار بلان بتعملات الجاوز قلت تعالى وأتوا عليكم ما حرم عليكم ربكم ألا تشركوا بشيء هتادق دقاته هذا صراطي مستقيما فتبعوه دل تحديدا محكمات مبستي أو دو فقرة أو تن اته لو دو سرعه بسيحك مادك بعد سيحك مادك قالو ند بوصا ناريهاتيا دا, دا, دا خالي همو علماء ان آيا. همو علماء, علماء بنا بشغل القرآن علمات وأن تأويلكند بشغلات وأن نقصيلكند أبي المخير أبو لايخواب جرناء.لوش أوتر علماء علماء كلام آيات آيات لا لا يعني الفراغ وشي الفراغ لموضوع كي اويا دوستیان فی خر کردیا مجموعه علما رحمتی خوایلی بلبین علیم بون بقازی کان قدر تأويل بون بقازی کان کدوقای قدر فت بپاش دکین همو آیات ذکریم علما پیه بیش ممکنی همو علمی خوایل ابوی هات مرفته دبور علمیه بله متأويل مارز نی همو تکان متوند ری تأويل کدوقاش باز دکین کام آیات کناتوند متداوله. آو کرته سر آیات ای. رأي أنا مستقر أن زور زرباسكرا مبينة مم. هم آياتكاني كتابك مبينة آيات كاني مبينة بيناتها كوا تقرأ القرآن لغزتي مادام ما دام لبومروف هاتي ده تيبغا يعني تسوين مثلاً لو آياته يعني آياتك كبر معناه وبر كمال الزاراوي لخوكتي تسوين بتونين لو آياته زيات الروبتي نو ليه حاليبين أقدر والشباب شلبه ما اذا كاتبت بشفتان او مبداي بس مانكرت هروش هروش تستهرجك هروشك محاوله لك ان بخوي بحويت انزال بكارينات معناش داتن هو الذي أنزل عليك اخر اه اه اه الكتاب؟ اه من هذا الكتاب اه من هذا الكتاب منه هذا الكتاب. آيات محكمات، هن أم الكتاب، يعني أو آيات محكمات أصلي أو كتابي أصلي أو رسالته، تكون بس ما خدي يعني الداعية يعني أصل، أصل، إيه، إن جاء بهما وأخرى متشابهات، ليرمهما بزاني، زورغ لا مفسدين، زورق لا علماء محكم متشابهين هعيش برا بريك برا عم بريك أكثر ودش بيجتر أجر بيصيران يخوض بوديجي لما بقولين لالا لما أنا بأسير يمكن كمحكمة متشابه برا عم بريك هذيك خصوصيات همو تلين. آيات محكمة تا متشابه هو أم الكتاب برا بريك بس حس ذا كم دقيقة جي جي بقولين خوا كلمة أخرى بكارينا بزين أو أخرى كلمة أخر بوصغي أخر يعني بنكرة أخر بينزار القرآن هاتيا أو جاريشان لو آتيك هاتيا دو زارشان لسوري بقره هاتيا لقضيي بروجبون كان دنو أو أني كانوا خوشندوها روجبون كخواد فرمي أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعده من ايام أخر هل وهل لو صورة آيات باشدة فرمت فرمت شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبيانات من لد والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعده من أيام آخر هل لي صورة دزر أو آه نامي زور باس كم تقوى واتاها مواصفة يعني قلتنا ويقول روجياني كابيدنا جداي لرمزان بلا محف روجي تر يعني أخرى همان مزولي ذات بس روجي تر بس إستاها آتش دين كزيات الواضح بيتن كبزان أخرى كلبو ازدغرته خوال السوري سيد فرمي وقال الملك إني أرى سبع بقرات سيمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات مالي يا يالما أفتوني افتوني الرؤيا ان كنتم لتعبون بس تم ذي قد بدن دفعني سبع سمبولات خضر وأخرى يابسات يعني ت يعني و سبع سمبولات يابسات يعني كلمي لي ليرى أخرى ربع ستي لبعتي سبع سمبولات هاكيا يعني ليرى يابي ستي دوبارب كاتو أخرى لبارتي سبع السمبلات كي هاتيا يعني بساتكاج برام خضر كي هاتيا بها هو, هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر يعني وأخر برامبر تهاتيا يعني آيات محكمات يعني أوانج محكمات أوانجتنا محكمات بسيا يا كم متشاءل أم الكتاب بزيدوا من المتشابه كتابا. أجازيات توزح دم. هر نفسي استعات قديم هو بس لسال زماني. يوسف أيها الصديق أفتينا في سبع بقرات سمان. يكلهن سبع إجاف وسبع سنبلات خضرين وأخرى يابسات لعل أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. أو يتوزع لزمان آجاداربي يعني شاعر زايبتن بس بدقيقة خذل بن آه أنا بدعته لأيات هي كم سبع سيمبولات خضر وأخرى يا بسات دوم سبع سيمبولات خضر وأخرى إيش كذي قري؟ سبعة سومبلات خضر وأخرى يابسات يابسات خضر كبرانبريا كان هذه أخرى كبرانبرساتي برانبر سبعة سومبلات إذا هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب هن أم الكتاب كذي قري وأخرى وأخرى متشابهات وأخرى متشابهة يعني أخرى برانبرسات يعني برانبر آيات محكمات يعني هذا هو امر جيد جدا ولكن هذا هو امر جيد جدا جدا جدا جدا جدا لرباني جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا يوازيك نغلق بعض الشيء محكم بعض الشيء متشابهات بان بعض الشيء محكم بعض الشيء متشابهات بان مالي ما شلو فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه مال. ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويلي لي لابو الشيء زيغ أقل بمارون بكيوه مال أوانين كزياثر ميلة أعيثانان هيو مال. أوقات هذا يعني زياتر بدوي يكون وش وين بيكون اللي لا تبدو شهه غرين يعني ما عروني كينه براستي وشي زي غهو وراسي خنه في العلم لا ابو قال بكار هنا لا قران كلمه زي غزور بكارنا هاتيه ما زغل زيغ يعني لادان لا بالضبط علماءنا الميل عن الاستقامة مم. يعني مفروز أو الرج أو هابرن أو توزع هذا المفروز أو هذا بدقتا مشاكل لا تأوكتا مشاهداتا أو, أو زيغة أو زيغة ما زغل بصره وما طغى زيغش لبو دلو زمان بك يعني زاغت عنهم الأوصار يزيغ عن قلوبهم بس دقيقا لقرآنه لابد شيء بكراته دقيقاً مهي مبزعني خواه دفرمي لصوري الصف وإذ قال موسى لقومه يا قوم ليما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين موسى عليه السلام دفرمي لابد قلقه خير دارية الأمن لبستی آزاری نتونه که بخواد اندزان امن نردهای خوام لب اویوا. ماله. فعلا مزاغو. دلیان. یعنی لو حقیلان دکدان زنی اول رسوله مزاغ الله قلوبهم. اکو عقوبه. آه. مزاغ الله قلوبهم. جرینگا اولی اینا واضح است حقیقتش چی دیا یعنی دمانیارون که نوا کلمی راسیخون دو جرب کرده تیزیات هر بس لا بوأهل كتاب بكارهات يا أو دقيقة لا ما دام يجيب غرين تقول قرآن بس مبدئياً قرآن خوي بخوي معناه بين إسقاطي خوا عمران باسي. عليه عمران بكاريناه اللي صوريني ساجيقتاريدي كا باسي عيسا عليه سلام نبوة ومقهاتي وقويستان صلبي أو تفاصيل لكن الراسخون في العلم منهم أهل الكتاب، أهل الكتاب، والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك، وما أنزل من قبلك، والمقيمين الصلاة، والمؤتون الزكاة، والمؤمن بالله، واليوم الآخر، أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. تصنيف عندك إذا دقيقا خل والراسخون في العلم يا رب بس أهل كتابة. أدي لي يا رامي مستا؟ ليش؟ لا عمران إيش؟ هرزياتر. ب بس ق بس آل عم. حسنا شو بقولت مان؟ أنا مبدي.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 سورة أل عمرانيج بزوري باسي الكتابة سورة أل عمرانيج اقر تام شابكي لبدايات را باسي اويدكات كو قرآن هاتي بامانشي وتوراة وينجول ويلة أوانش هاتي قرآن تصديقي أواندكات باسي استفاي آدم و نوح و آل إبراهيم و آل عمران أواندكات قصي زكريا و يحيا و مريم و إسا وانش واضح قوياته هو ف... شلون تعامل لك الكتاب كانها مو كذا ليه ما بس تق... يعني دميه خرتك هي حتى لا واضح بيته استبينوا الزيغ ما مستمر فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء منه؟ الفتنة وابتغاء التاويل اقراوا من... زور زرباش دقيقا نرى او مهما يعني اغادر بيت خو ده فهمت كما يتحدث السوري عالي عمران باو شوي داس بلتك أوستاذ زيغيج آه لبو أهل كتابة زياتر باسي أهل كتابة يعني كورتكيبه لما نواضح بيتن خواده فرمي هو الذي أنزل عليك الكتابة منه آيات محكمات هن أم الكتابة أخرى متشابهات أوه باسي قرآن اعتراض إعثراز دقري لهم قرآن تمر بيزق للمشركين بس بتايبتي لقضايا فكري دل زيق أهل كتاب روبرو قضينا بنوه مشركين لقضايا تر مشركي عرب أو ثقافي دينيا النبوة بو معناه لعنى منافس بنا لعنى فكري وعلمي لعنى فكري تاوران بالنبوة اللوان بنا لعنى يهود بيزي فأما الذين في قلوبهم زيغون فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ودرباري بني إسرائيل بني إسرائيل أصدق موسى آه. في قلوبهم زيغم فيتبعون ما تشابه منه بس اتباع استكن أويل لكتاب دقيقاً دليل منه يعني من الكتاب لكما كتاب أم الكتاب ما هي لغا متشابه الكتاب ما هي نق محكم متشابه دوشتي برامر يغم دج بيغبا نعم بس بس كهر أو او ام الكتابة أو شنك أم او أو شو كأم أو إلى أم الكتابة عين لبوان شهتين ناس عن قصيدة سب كان أو من بس قصيدة سستكن أو متشابهة هذه سأشبه بعضكم أو متشابهات هي بالذات ليرة فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء أويله نشطة كل مفتنة الإنسان ده توبيش مفتنة <تصفيق> فيت ناس بهامو مشتقات كان جار لقرآن هاتيا، باوستي غير سيزار ناس هاتيا، بس بهامو مشتقات كان السيجار هاتيا، فيت نلفت يفتني هاتيا، يعني ما نها بي، لبوي بزاني تراو زر ينخلطوا خاره اللي جاب خيناه، كرتكش لقرانه خوا سبحانه وتعالى بهامو بانواع ونبلوكم بالشر والخير فيتنا. <تصفيق> بهم، <تصفيق> آه، بهم وش شي وش تفنون كاتن لبوي فعلا حقيقة بدر بس يعني مخلصة مخلص شرشت إسرائيل بس بد... آلا تفكرين دروس؟ داني آه دي خلقيت الناس يعني كته يلقطمان دقاو دق دبي معليش خويه بس بي. او مجموعاتك يا للقرانه كتهيدي تقول فاتح الصور يعني الحروف الهجائية بعض اشني اللي ندي الحروف النورانيه حاميم مناسبه و... بس يدخيل تقول باب تشير بخير بس بكورتي بس يدخيل بس يدخيل كواته جومه بس يعني ها كاتباعي متشابهات دكن يا كم يله بو فتنه اناويه دوم يله بقينا التأويل يشتكي كأوشتوزك محالة يعني محالة يعني مقتصر كي سونك قال عايد أخو عمري دابا زخين أو حرف أنا بحصة شنو تجده يوتن بكرتي كي بستونوس ورثمان هي بحروف دسبي ذكات بستونوس ورثمان هي القرآن بحروف دسبي بله جا بعض الشيء حرفه بعض الشيء دو حرفه هاي سي هاي تار هاي بينجا هاي يكذار هات يا هيدو زار هيسزار حرفيا يكذار هات يا أو أنا أنواع يعني هي بعض لي بدريج بس بكرتي أو بسنو صورتا كبه حرف دس بيكتر دو نوعة نوعة كان حرفكان من لآياتك مثلا قاف والقرآن المجيد ألف لام راتي لك آيات بعضك من هي آياتي مستقلا ألف لام ميم آياتك ذلك الكتاب لا ريب فيه طاها طاها حاميم. حاميم، ياسين، آه، إنزين؟ شو قال يا رب هو الذي أنزل عليك كتاب من آيات محكمة وأخر، ما يعني وأخر آيات محذبة بأي بي. حفظ لو أنا آيات السربخون يك، دوم لبداية صورة هادية. يعني ده شرط مان هي؟ ده بيهم آيات السربخوبن؟ هم للسرتاي صورة كبيرة. او حفظ آياته كماناً. ألف لام ميم. ألف لام ميم صاد. كاف ها يا عين صاد. طاها تاسين ميم. يا سين أو آيات. إنجا. ميم مثلا ألف لام ميم هميشة آياته يسرب بخويه. بس يا لام جزء آيات. آيات بخوني يقولون ولكن يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانهم من اجل ان يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل من هي مثلا حاميم يجلزور صورته. لحاميم لسرقافير فصيلة شوراز ذخر في دكان جاسية حقافاتية. ألف لا ميم لبقرة علي عمره عن كابود الروم لقمان سذهاتية. أو. حف... لو بدل ما مختصر كي ألي رأ مبستي أو ما تشابه منه. أو حفت آياته. أو آيات لآياتي خواه يعني ما بس في تتبعون ما تشابه منه م. او حفظ آياتي بل. اوان بني اسرائي دالين بسي تان فتنوى دروس كان و تان حقيقتي او حفظ آياتي سياه حقيقتي ناق علم بيابون يدوش تيلك زياخين اوه او, أو حفظ آيات لآياتي خواهي وكهر آياتي كاني تر حاميلي معاني رب العالمين يعني وانك ومالك رموزن لا كتابك لا يخوي لا أم الكتاب لا أم الكتاب همي حاميلي أو معاني نكا بس حقيقة هي أما هتانا قيامته أغلى يخوا في مامسان دقانا نزل حقيقة هي ممكن نيا إنسان تواناين نيا إنسان تواناين بلان تواني هي علمي في أبي وانا هي علمي بوقازانبي اواج ان شاء الله اللي بابتش تربقوا بعض دكي اللي دهاتو كاو حروفانة تسير معنا كانت تسير باش اهلي كتاب له اتباعي اوانا دكا أو آه. اهلي كتاب دو صنفا دو صنفا صنفا كازاني حقيقة النبوة ورسالة النوية اللي بودر كد ايمانيا هنا صنف دوام جاحدو ودستان بمعارضي كد بانواع الشكل لبرهندي شكلش أنا والراسخون في العلم أو روسون روسون يعني علمي تورات وإنجيلية وطيب يبقى علمي كا خوان أردوي شو كمان من كذي ياخو فترجل الزمن بني إسرائيل تمكين كرا لسر زين نبوته حكمه علمياً على علمي ياخو نكر علمي على علمي أتيناهم الكتاب والحكم والعلم لا شو أنت يعني علمي أهلي أهلي علم يام فيدراء لبرهند أهل كتاب أهل علم بنا العلم بنا والراسخون في العلم يقولون آمنا به ذا دقيقا نامي بس ما سألوا مشكلة وما يعلم تأويله إلى الله ليورعو سنين تبي أغلب علماء يقولون ينر عواصي بلا ميك آمن ما ما بستقام رواصنة أو كنيا ما بستقام يخشته والراسخون في العلم دقيقة مزاني ك كابرا الراسخة العلم علمي بهردو نمط لآتة كان هي أو آتانك لأم الكتابة أو آتانك لمتشابهات كتابة بلام أو إلى متشابهات حقيقته كينا زانيتن بيشي شي بينية بلام إيمان لس أساس علمه كيف يدينين نك أو يك عندك زي والله بس تسلم ده علمي بموضوع كيانية ن علم تأويل ذكرته علمي بموضوع كيهية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 اويه دوشد باكثر بسيطا لانزامي اويه شتي دون با سانتر تي دك تشتي يكم معروفه شتي يكم معروفه ملا. او واش ثاني ان لهم جنات تجري كلما رزق منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرتهم فيها خالدون أولا كخوارنا هي دبين دبين لشيوور والد وقعو خوارنا يبيشتر خوارتين وقويا بلام دوايوانية بلام استعاما لسقلسة زيوينة هر تسان إيمان وعلمان بي نشريخ شون که آواز داده بی دل نیابین، یعنی آوشتانی که لبهاش دیه بله، آو نوانه شکمم رو همان آو نوانه بکاراتیه. بله من نحققت و نشکل و نشیو و نصورت آوشتان نیار. لون زیب و نویی. آه لبوتیگیش اما نشیوی، آو میوید از این لون درن، اما لیرا، اگر بیه نن لگر آو آته، آو لكن لماذا يجب ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك صاد عين أو أنا مو بكارديني. افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون للعلم من العلم أو يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل لقد اغلب زمن زمن زمن زمن مسن نسبرين الضاد تعبتها عربي له حرفان إياه ناتيا يا ب قلت باباتي كل يعني, يعني أو تشابهها بريتيل لوي. حرف اما دكين. دكين. ولله ولله او له دروزكين رستي دروزكين واتاهل لكنيتم وللا هل لا لا لا لا لا لا لا لا حقيقة كيف بس العلم أن في آياتي خوايا أرقتيا آياتي خواي أرقتيا. أفن ما مستوى الراس يخونا في العلم كباس كل الكتاب يقولون أعملنا به كل من عند ربنا. كل من عند ربنا. ما, ما بست يعني لو آت متشابهات. يعني أم الكتاب شل لا يخوياه أم الكتاب معناه آياتنا جب معناه آياتها ينتر متشابهات شل لا يخوياه. ما أست اللي يرا دوس صنب بعض ذكاء الكتاب. أما الذين في قلوبهم زيخ, زيخ. أو باس ما كلابوا إشكالاتهم أولا نخوشا نخوش نخلش تشفتنا دكان دائما اتباعي أو أنا دكان كمتشابهات بلام والراسخون في العلم علمانيا بقى زيخ أو أنا كإيمانيا هنا إيمانيا هنا داليا هامويل الإخوائي هامويل الإخوائي أو كو صفاتك باش باسيان دكات رما يذكر إلا أولو الألباب أولو الألباب أقل كتاي أو يقدو دقي كما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 إنزين أقوله يعني أو التواو همي لخوي خواني أو همي قال لا برهندى أوانج ليلا تين أو هور دون نمط قبول لكن أواني قول الألباب أواني قول الألباب لا برهندى أقول سيك كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر وليتذكر قول الألباب دائما تذكر يلبكار وما يتذكر إلا قول الألباب وما يتذكر إلا قول الألباب ربتك يا الله ذكر لقد كان في قصص عبرة لمن لقد كان في قصصهم عبرة لأول الألباب. الألباب. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأول الألباب. أو وديها آية ركا بس ما كدي. إذا كي دوباره تأكدك إنه هور دون مطلعات كتشلي حالدي بتشلي تدقاتن لعالي كتاب الراسخونه. بشيوقش يكش أول الألباب هموي علم بو هور دون مطلعات. إذن ليرا دوبارة تأكيد دكات توهموا آيات كان محكما بلام دو جورا هندشان أم الكتابة يعني أصلي كتابك يا هندك متشابه كتابك يا لابر هنده أغر أخوة عمدي أو بتنياج بعض دكين هروا أخواتهم أولا قس آتيناك من المثاني والقرآن العظيم أو حفظ برقية اساسي همون رسالاتش سارب أخوة دستکاند خوش بیخواد زیخی داتو ما مستوی ریس برای زن لیر دادید انکوتایی القی انزار من. تا القیش تو بخا گره